إذاعة القرآن الكريم من القاهرة حقوق وواجبات برنامج من اعداد وتقديم ويسان البحيري. اخوة الامان والاسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع نظيفا كريما طبيلة الاستاذ الدكتور محمد ابو زيز الامير عميد كلية الدراسات الاسلامية للبنات بالمنصورة طبيلة الدكتور يقول الحق تبارك وتعالى ان النفس لا نارة بالسوء الا ما رحم ربي. هذه الحلقة إخوة الإيمان نريد أن نتحدث فيها حول مجاهدة النفس والتحذير من مكرها لأننا للأسف وجدنا بعضا من الفتن والجرائم التي تحدث وللأسف عند بعض الناس الذين يحملون مؤسلات عليا ويحفظون بعض من آيات القرآن الكريم لكن وقعوا في حديث للنفس فارتكبوا بعض من الجرائم في مجتمعنا الحالي سبب ارتكاب الجريمة هنا كما نقول هو خلل في مفهوم الحقوق والواجبات الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فقد قال الحق جل علا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أقول جرت تنة الله تبارك وتعالى أن يكون منال الإنسان بقدر جهاده واجتهاده وأن تكون منذلة الإنسان عند الله جل علاه بقدر تضحيته في سبيله وبقدر تحمله من أجله هذا ولو كان الشيء الغالي ينال بدون تعب لتتاوى التب أي الذهب بالطراب وخلت القيم ولكن على قدر أهل العزم تأتي العذائم وتأتي على قدر الكرام المكارم هذا وقد ورد في الحديث الشريف إن الحق جل علاه يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها هذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تورمت قدماه رؤية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أتصنع هذا؟ وقد غطر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال يا عائشة أتلا أكون عبدا شكورا وإذا كان هذا حال من غطر الله له ما تقدم من ذنبه وهو سيد المرسلين سيدنا رسول الله فل الله عليه وسلم إذا كان هذا حال من غطر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فما قالوا من أسخلت بذنبه الأوذار ولا يأمن عذاب النار إذن صدر الدكتور ألحظ من كلامكم أنكم دائما تركزون على فكرة مجاهدة النفس فالإنسان إذا ما جاهد نفسه وأكثر من الطاعات ابتعد تماما عن المعاصي فهو يضع رب العزة تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاليمهما أمامه دائما إذا ما أراد أن يتجه إلى الصرقة أو للزنا أو للخاطف أو خلاف ذلك يضع دائما فكرة الخوف من الله سبحانه وتعالى ولنا كذلك نماذج في الصحابة وفي التابعين كانوا دائما يراقبون أنفسهم حتى لا يقعوا في المكارح نعم سهدنا عمر الخليفة الراشد رضي الله عنه كان لا يستريح ليلا ولا نهارا وكان يقول إن أنا نمت بالليل أضعت نفسي وإن نمت بالنهار أضعت الرعية فكان لا ينام ليلا ولا نهارا إلا لحظات أو خفقات ولهذا فبقدر ما يجاهد الإنسان نفسه نجد أنه يرى من أفضال الله ومن أنعامه قال شيخنا الخطيب وفيه جاهد تشاهد ما أعد لمن؟ في الله قد جاهدوا من فضل ربهم إذن كيف يمكن أن نجاهد أو أن نخالف النفس وأن نحضر من مكارها الله تبارك وتعالى يقول على لسان الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب عليهم السلام وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة لا بالسوء إلا ما رحم ربي وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في صاحب لكم إن أنتم أكرمتموه وأطعمتموه وكتوتموه أفضى بكم إلى شر غاية وإن أنتم أهنتموه وأعريتموه وأجعتموه أفضى بكم إلى خير غاية قالوا يا رسول الله هذا شر صاحب في الأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إنها لنفوتكم التي بين جنوبكم إذن في هذا اشهد إلى مخالفة النفس نعم والحذر من مكرها نعم طبعا لأنها يعني دائما ما تحضنا على فعل خصف النفس الأمر بالسوء حظنا على فعل المنكرات ايوان اذا يعني هنا نريد ان نروض انفسنا على الاقذال على الله سبحانه وتعالى وان نزكي انفسنا وان نعلي من شأنها كيف نفعل هذا فضلت الدكتور نقول لان على الانسان ان يخالف نفسه وخالف النفس واحضر مكرها ابدا فقد تدس وحية سم في الدسم لو قدم طعام شهي وفيه سم خفي لانسان جاهل ببس هذا السم فيه لباظر إلى تناوله ولهلك أما العالم بذلك فإنه لا يتناول وبذلك يظلم فهنا تأمل الذين يطيعون أنفتهم في لذة النوم وتركون صلاة الفجر كيف يحرمون من عظيم الأجر شيء يرغب الله فيه شيء يرغب رسول الله فيه ينامون عنه ويدهدون ونتأمل قول الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهده وتحضره الملائكة أي تحضر الملائكة وتجهد صلاة الفجر والنبي عليه السلام يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها هذا في ركعتي السنة فما ذالنا بالفرض نفسه إخوة الإيمان والإسلام نسأل الله سبحانه وتعالى دائما بهذا الدعاء الذي ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقوها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولها في الختام إخوة الإيمان نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات المنصورة حتى نلتقي بكم دونتم في أمان الله ومعيته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا قوال يقم من زكريا كانوا يعملون <تصفيق> حقوق وواجبات برنامج من اعباد وتقديم وسام البحيرين